ويرالموضوع عليه ولضان ان ان اعطيناك أشانئك هو الأبدر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضور عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اللَّهُ